يحكم بينكم والله عليم حكيم وإين فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبة فات الذين ذهبت أزواجهم فات الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا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 ولا ياتي نبي بهتان بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا